وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعتفون على أصنام له قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم قَالَ قال إنكم قوم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمدون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم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 اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موضة وتفصيلا لكل شيء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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَايِ أَتُهْذِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَاهُ مِن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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الأم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مَكْتُوبًا عندهم في التورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَرِ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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم قل يا ايها الناس إني رسول بقي إليكم جميعا الذي لجوهم الكون السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون